ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره وتقديره والتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأهل فسهم ضروا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياته ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا افكوا افتراه وأعانه عليه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظل وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا قل انزله الذي علم السر في السماء والارض انه كان غفورا رحيما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 وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أذر كيف ضربوا لك الأمثال أذر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جناتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيوظا وزفيرا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 ام جنة الخلد التي يعد المتقون كانت لهم جزاءا ومصيرا لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعدا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم السبيل قالوا سبحانك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 فقد كذبوا كون بما تقولون فما تستطيعون صرفه ولا نصره وَمَن يَضْلِل مِنْكُمْ نُذِقُهُ عذاباً كَبِيراً وَلَا أرسل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 وقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا نحجورا وقدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء, فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغماء ونزل الملائكة تنزيلاً الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيراً ويوم يعط الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً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 وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَعَادًا وَفَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَفِرًا وكله ضربنا له الأمثال وكل تذنّا تذبّرَ ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُوراً وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْصَرَ بْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاءً أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا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 سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتاة وَنَسْتَهْيِهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرَا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاب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 إذا إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفاء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 وهو الذي جعل الليل ونهارا خلفا لمن أراد أي يذكر لمن أراد أي يذكر أو أراد شكورا تبارك الذي جعل في السماوات درجات وجعل فيها سراجا وقمرا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 إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما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 والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزNON وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَمَّ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا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 فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا وَكَانَ اللَّهُ غفورا رحيما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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمًّا وعميانًا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إمامًا اللّهُ يجزون الغرفة بما إِلَيْهِ ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة الْحَكِيمُ ومقاما الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الْمُلْكُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتون فسوف يكون لزاما